بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلِفْ ل َ ا م ِ ي ن َ ذ َ ل ِ ك َ الْكِتَابُ لَا رَيْبِ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ؤ ْ م ن ُ و ن َ ب ِ ا ل غ َ ي ب ِ و َ ي ُ ق ي م و ن َ ا ل ص َّ ل ا ة َ و َ م ِ م ّ ا ر َ ز َ ق ْ ن َ ا ه ُ م ي ن ف ِ ق ُ و ن َ و َ ا ل ّ ذ ي ن َ ي ُ ؤ ْ م ن ُ و ن َ ب ِ م ا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ك َ و َ م ا أ ن ز ِ ل َ مِنْ ق َ ب ل ِ ك َ و َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ه ُ م ي و ق ِ ن و ن أ و ل َ ئ ِ ك َ عَلَى هُدًى مِنْ ر َ ب ِّ ه ِ م وَأُولَئِكَ ه ُ م ا ل م ُ ف ل ِ ح و ن إِنَّ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا سَوَاءٌ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ آ ن ذ َ ر ْ ت َ ه ُ م أ َ م ل َ م ت ُ ن ذ ِ ر ه م ل ا ي ؤ ْ م ِ ن ُ و ن خَتَمَ اللَّهُ عَلَى ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م وَعَلَى س َ م ْ ع ه ِ م ْ و َ ع َ ل ى أ َ ب ْ ص َ ا ر ِ ه ِ م غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ ع َ ذ ا ب ا ع َ ظ ي م وَمِنَ النَّاسِ مَن ي َ ق ُ و ل آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ا ل آ خ ِ ر ِ وَمَا هُم ب ِ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن ي ُ خ ا د ِ ع و ن َ ا ل ل َّ ه و َ ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا وَمَا ي َ خ َ ا د ِ ع و ن َ إِلَّا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م وَمَا ي َ ش ْ ع ر ُ و ن فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م م َ ر َ ض ٌ ف َ ز َ ا د َ ه ُ م اللَّهُ مَرَضًا و َ ل َ ه ُ م ع ذ َ ا ب أَلِيمٌ بِمَا ك ا ن ُ و ا ي ك ْ ذ ِ ب ُ و ن وَإِذَا قِيلَ ل َ ه ُ م ل ا ت ُ ف ْ س ِ د و ا فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ ق َ ا ل و ا إ ِ ن م َ ا ن َ ح ن ُ م ُ ص ْ ل ِ ح و ن أ َ ل ا إ ِ ن ه ُ م ه ُ م ا ل م ُ ف ْ س ِ د و ن َ وَلَكِن ل ّ ا ي َ ش ْ ع ُ ر ُ و ن و َ إ ذ َ ا قِيلَ ل َ ه ُ م آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ق ا ل ُ و ا أ َ ن ُ ؤ م ِ ن ُ كَمَا آمَنَ ا ل س ّ ف َ ه َ ا ء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون و إ ذ ا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ن ا واذا خلو الى شياطينهم قالوا إ ن ا معكم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون اللَّهُ ي َ س ْ ت ه ْ ز ِ ئ ُ ب ِ ه ِ م و َ م ُ د ّ ه ُ م فِي ط ُ غ ي ا ن ه ِ م ي َ ع ْ م ه ُ و ن أُولَئِكَ ا ل ذ ي ن َ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ ب ِ ا ل ه د َ ى فَمَا ر َ ب ِ ح ت ْ ت ِ ج َ ا ر َ ت ُ ه ُ م وَمَا ك ا ن و ا م ه ت د ي ن م َ ث َ ل ه ُ م كَمَثَلِ ا ل َّ ذ ي ا س ت َ و ْ ق َ د َ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا ح َ و ل َ ه ُ ذَهَبَ اللَّهُ ب ِ ن و ر ِ ه ِ م و َ ت َ ر َ ك َ ه ُ م فِي ظُلُمَاتٍ ل ا ي ُ ب ص ِ ر ُ و ن ص ُ م ّ ب ُ ك م ٌ عُمْيٌ ف َ ه ُ م ل ا ي َ ر ج ِ ع و ن أَوْكَصَيبٍ مِنَ السَّماءاءِفِيهِ غُلماتُ وَرَعْدُ وَبَرْقَ جَعلونَ أَصَابِعَهُم فيِي آ ذ َ ا ن ِ ه ِ م مِنَ ا ل ص َّ و ا ع ق ِ حَذَرَ ا ل م َ و ت د واللَّهُ مُحيطٌ بِالكَافِرين ي َ ك َ ا د ُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ ل َ ه ُ م َ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ا ل َّ ذ ي جَعَلَ ل َ ك ُ م ا ل ْ أ ر ْ ض َ ف ِ ر ا ش ً ا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً و َ أ َ ن ز َ ل َ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ, فأخرج به مِنَ ا ل ث َّ م َ ر ا ت ِ ر ِ ز ق ً ا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا و َ أ َ ن ت ُ م ت َ ع ل َ م ُ و ن َ و إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م فِي رَيْبٍ م ِ م َّ ا ن َ ز َّ ل ن َ ا ع ل ى ع َ ب د ِ ن َ ا فَأْتُوا ب ِ س ُ و ر َ ة مِّن م ِ ث ْ ل ِ ه ِ وَادْعُوا ش ُ ه َ د َ ا ء ك ُ م فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ف َِّ م ت َ ف ع َ ل ُ و َ ل َ تَفْعَلُوا ف َ ت َّ ق ُ ر ََّ ت ِ وَقُودُهَا ل ن س ُ ا ل ْ ح ِ ج ا ر َ ة ُ أُعِدَّتْ ل ِ ك َ ا ف ِ ر ي ن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أ َ ن ل َ ه ُ م جَنَّاتٍ ت َ ج ر ِ ي مِن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر ُ ك ُ ل م َ ا رُزِقُوا م ِ ن ه َ ا مِن ثَمَرَةٍ ر ِ ز ْ ق ً ا ق ا ل ُ و ا ه ذ ا ا ل ذ ي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ و َ أ ت ُ و ا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أ َ ز ْ و ا ج ٌ م ُ ط َ ه َ ر َ ة ٌ وَهُمْ فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن إ ِ ن اللَّهَ لَا ي َ س ْ ت َ ح ي ي أَن ي ض ْ ر ِ ب َ مَثَلًا م ا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 هُوَ ا ل ّ ذ ي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ا ل ْ أ ر ض ِ ج َ م ي ع ً ا ث ُ م َ اسْتَوَى إِلَى ا ل س َّ م ا ء ِ ف َ س َ و َّ ا ه ُ ن ّ س َ ب ع س َ م ا و ا ت وَهُوَ ب ك ُ ل ِّ ش َ ي ء ٍ ع َ ل ي م وَإِذْ قَالَ ر َ ب ّ ك َ لِلْمَلَائِكَةِ إ ن ي جَاعِلٌ فِي ا ل ْ أ ر ض خ َ ل ي ف َ ة ً قَالُوا أ َ ت َ ج ع َ ل ُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ و ن َ ح ن ُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ و َ ن ُ ق َ د ّ س ُ ل َ ك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 فَقَالَ أَنبِئُونِي ب ِ أ َ س م َ ا ئ ِ ه َ ا أ ُ ل َٰ ئ ك إ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن ق ا ل ُ و ا س ُ ب ْ ح ا ن َ ك َ لَا ع ِ ل م َ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إ ن ك َ أَنتَ ا ل ع َ ل ي م ُ ا ل ح َ ك ِ ي م قَالَ يَا آدَمُ أ َ ن ب ِ ئ ه ُ م ب ِ أ َ س ْ م ا ئ ِ ه ِ م فَلَمَّا أ َ ن ب َ أ ه ُ م ب ِ أ َ س م ا ئ ِ ه ِ م ْ قَالَ أ َ ل َ م أ َ ق ُ ل ل ك ُ م ْ إ ِ ن ي أ َ ع ل َ م ُ غ َ ي ب َ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ و َ أ َ ع ل َ م ُ مَا ت ُ ب د ُ و ن َ وَمَا كُنتُمْ ت َ ك ْ ت ُ م ُ و ن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 ف ت َ ل َ ق ى آدَمُ مِن رَّبِّهِ ك َ ل م ا ت ٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إ ِ ن ه ُ ه ُ و ا ل ت َّ و َ ا ب ُ الرَّحِيمُ قُلْنَا ا ه ْ ب ط ُ و ا م ِ ن ه َ ا ج َ م ي ع ا فَإِمَّا ي َ أ ت ِ ي َ ن َّ ك ُ م م ِ ن ِّ ي ه د ً ى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م و َ ل ا ه ُ م ي َ ح ْ ز َ ن ُ و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ أَصْحَابُ النَّارِ ه ُ م فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن يا بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ ا ذ ك ُ ر و ا ن ِ ع ْ م َ ت ِ ي ا ل َّ ت ي أَنْعَمْتُ ع َ ل َ ي ك ُ م و َ أ َ و ف ُ و ا ب ِ ع َ ه ْ د ي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ و َ إ ي َّ ا ي َ ف َ ا ر ه َ ب ُ و ن و َ آ م ِ ن و ا بِمَا أ َ ن ز َ ل ْ ت ُ مُصَدِّقًا لِمَا م َ ع َ ك ُ م وَلَا ت َ ك ُ و ن و ا أَوَّلَ كَافِرٍ ب ه ِ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 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو وا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إ ِ س ر َ ل َ ذ ك ُ ر ُ و ا ن ِ ع ْ م َ ت ََِ ي أَنْعَمْتُ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م و َ أ َِّ ي فَضَّلْتُكُمْ ع ل ى ا ل ع ا ل َ م ي ن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 و َ إ ِ ذ ْ ن َ ج َّ ي ْ ن َ ا ك ُ م ْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ي ُ ذ ْ ب َ ح و ن َ أ َ ب ْ ن َ ا ء َ ك م ْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُم البحر فأنجيناكم وأغرقنا الْ ب َ ح ر َ فَ أَن جَيْنكُم وَأَغْرَقَنَا آلَفِعَوونَ وَأَنتُم تَظُرُون وَإِذْ وَعَدَنَا م ُ و س ى ء ر ب َ ع ي ن ل َ ل ة ً ث م َّ ا ت َّ خ َُ م ُ العِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُم ظَالِمُون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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إ ِ ن ك ُ م ظ َ ل َ م ْ ت ُ م أَنفُسَكُمْ ب ِ ا ت ِ خ َ ا ذ ِ ك ُ م الْعِجْلَ فَتُوبُوا إ ل َ ى ب َ ا ر ئ ِ ك ُ م ْ فَتُوبُوا إ ل َ ى ب َ ا ر ئ ِ ك ُ م ْ ف َ ق ْ ت ُ ل ُ و ا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ ل ّ ك ُ م ْ عِندَ ب َ ا ر ئ ِ ك ُ م فَتَابَ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ إ ن َ ه ُ ه ُ و ا ل ت َّ و ا ب ُ ا ل ر َّ ح ِ ي م و َ إ ِ ذ قُلْتُمْ ي ا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ ل َ ك حَتَّى نَرَى ا ل ل َّ ه ج َ ه ر َ ة ً ف َ أ َ خ َ ذ َ ت ك ُ م الصَّاعِقَةُ و َ أ َ ن ت ُ م ت َ ن ظ ُ ر ُ و ن ث م َّ ب َ ع َ ث ْ ن َ ا ك ُ م م ِ ن ب َ ع ْ د م َ و ْ ت ِ ك ُ م ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ش ْ ك ُ ر و ن وَضَلَّلْنَا ع َ ل َ ي ك ُ م ا ل ْ غ َ م ا م َ و َ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ك ُ م ُ الْمَنَّ و َ ا ل س َّ ل و َ ى ك ل ُ و ا مِن ط َ ي ِّ ب ا ت ِ مَا ر َ ز َ ق ْ ن َ ا ك ُ م وَمَا ظ َ ل َ م و ن َ ا وَلَكِن ك َ ا ن و ا أَنفُسَهُمْ ي َ ظ ل م ُ و ن و َ إ ِ ذ ق ُ ل ن ا د خ ُ ل و ا ه ذ ه ا ل ق َ ر ي َ ة َ ف َ ك ُ ل و ا م ِ ن ه َ ا ح َ ي ث ُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا ا ل ب ا ب َ س ج د ً ا و َ ا د خ ُ ل ُ و ا ا ل ب ا ب َ س ُ ج د ً ا و َ ق و ل ُ و ا حِطَّةٌ ي غ ف َ ر ل َ ك ُ م خ ط ا ي ا ك ُ م ْ و َ س َ ن ز ي د ا ل م ُ ح س ن ي ن فَبَدَّلَ ا ل ذ ِ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا قَوْلًا غ َ ي ر َ ا ل ذ ي قِيلَ ل َ ه ُ م فَأَنزَلْنَا ع َ ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ ظَلَمُوا ر ِ ج ز ً ا م ِ ن َ ا ل س َّ م ا ء ِ بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ف ْ س ق ُ و ن و َ إ ِ ذ ا س ت َ س ْ ق َ ى م ُ و س َ ى لِقَوْمِهِ ف َ ق ُ ل ن َ ا اضْرِب بِّعَصَاكَ ا ل ح َ ج ر َ ف َ ا ن ف َ ج ر َ ت ْ م ِ ن ْ ه اثْنَتَا ع ش ر َ ة َ ع ي ن ً ا قَد ع َ ل م َ ك ُ ل ّ أ ُ ن ا س ٍ م ش ْ ر َ ب َ ه ُ م ْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن ر ز ْ ق ِ ا ل ل َ ه ِ وَلَا ت َ ع ْ ث َ و ا فِي الْأَرْضِ م ُ ف ْ س ِ د ِ ي ن و َ إ ِ ذ ق ُ ل ْ ت ُ م يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ ع ل ى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا م ِ م ّ ا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن ب َ ق ل ه َ ا يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ م ِ ن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خ َ ي ِ ر ٍ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ و َ ض ُ ر ِ ب َ ت عَلَيْهِمُ ا ل ذ ِّ ل ة وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ م ِ ن َ ا ل ل َّ ه ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ه ُ م ْ ك َ ا ن و ا ي َ ك ف ُ ر و ن َ بِآيَاتِ اللَّهِ و َ ي َ ق ْ ت ُ ل و ن َ ا ل ن َّ ب ِ ي ِ ي ن َ ب ِ غ َ ي ر ِ ا ل ح َ ق ِّ ذَلِكَ بِمَا ع ص َ و ا و َ ك َ ا ن و ا ي َ ع ت َ د ُ و ن إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا و ا ل َّ ذ ي ن َ هَادُوا وَالنَّصَارَى و ا ل ص َّ ا ب ي ن َ مَنْ آمَنَ ب ِ ا ل ل ه ِ و َ ا ل ْ ي َ و م ِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أ َ ج ر ُ ه ُ م ع ِ ن د َ ر َ ب ِّ ه ِ م وَلَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ل ا ه ُ م ي َ ح ْ ز َ ن ُ و ن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 ث ُ م ّ ت َ و َ ل ّ ي ت ُ م م ِ ن بَعْدِ ذَلِكَ ف َ ل َ و ل َ ا ف َ ض ل ُ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك ُ م ْ و َ ر َ ح ْ م َ ت ُ ه ل َ ك ُ ن ت ُ م مِنَ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ي ن وَلَقَدْ ع َ ل ِ م ت ُ م ُ ا ل ذ ِ ي ن َ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ا ل س َّ ب ت ِ فَقُلْنَا ل َ ه ُ م ك ُ و ن و ا قِرَدَةً خ ا س ِ ئ ي ن ف َ ج َ ع َ ل ن ا ه َ ا نَكَالًا لِّمَا ب َ ي ن َ يَدَيْهَا وَمَا خ َ ل ف َ ه َ ا و َ م و ع ِ ظ َ ة ً ل ل ْ م ُ ت ّ ق ي ن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إ ِ ن اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ق ا ل ُ و ا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَا أَعذُ بِلهِ أَنْ أَكُونَ مِنْجَهِل قالوا دَعلَناَا رَبَّكَ يُبَيَِّ نَمَاهِي قالَا إهُ يَقولُُ إهَا بَقرَرَةُل فَِضُ وَلَا بِكْرٌ عَوَانُوا بَيْنَ ذَلِِكَ فَعَلُ م ت ُ ؤ م َ ر و ن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 وَإذْ قَتَْلتُم نَفْسَن فَدَّرَأْتُم فِيهَا واللهَّهُ مُخْرِجُ مَا كُتُم تَكْتُمُون فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبعَعضِهَا كَذَلِكَ يُحلهُ المَوْتَ وَيُركُم آ ي ا ت ا ت ِ ه لَعََّكُم تَعقِلون. ث م َّ قَسَتْ ق ُ ل و ب ُ ك ُ م م ن ب َ ع ْ د ذَلِكَ ف َ ه ِ ي ك َ ا ل ح ِ ج َ ا ر َ ة ِ أَوْ أ َ ش َ د ّ ق َ س ْ و َ ة و َ إ ِ ن مِنَ ا ل ح ِ ج ا ر َ ة ِ لَمَا ي ت َ ف َ ج ر ُ مِنْهُ ا ل ْ أ َ ن ه َ ا ر و َ إ ِ ن ّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ ف َ ي َ خ ْ ر ج م ِ ن ه ا ل م ا ء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 و َ ق د ك َ ا ن ف ر ِ ي ق ٌ م ِ ن ه ُ م ي َ س م َ ع و ن َ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ي ح َ ر ّ ف و ن َ ه ُ م ِ ن بَعْدِ مَا ع َ ق َ ل ُ و ه و َ ه ُ م ي ع ل َ م ُ و ن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 وَمِنْهُمْ أ ُ م ِّ ي ّ و ن َ لَا ي َ ع ْ ل َ م و ن َ ا ل ك ِ ت ا ب َ إ ِ ل ا ا أ َ م ا ن ِ ي َ و َ إ ِ ن ه ُ م ْ إ ِ ل َ ا ي َ ظ ُ ن ّ و ن ف َ و َ ي ل ل ل َّ ذ ي ن َ ي َ ك ْ ت ُ ب و ن َ ا ل ك ِ ت ا ب َ ب ِ أ َ ي د ي ه ِ م ْ ث ُ م ّ ي َ ق و ل ُ و ن َ هَذَا م ِ ن ع ِ ن د ِ اللَّهِ ل ِ ي ش ْ ت َ ر و ا بِهِ ثَمَنًا ق َ ل ي ل ً ا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 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ ت َ ق ُ و ن َ ع ل ى اللَّهِ مَا لَا ت َ ع ْ ل َ ب َ ل َ مَنْ كَسَبَ س َ ئ َ ة ً و َ أ َ ح ا ط َ ت ْ بِهِ خ َ ط ِ ت ه ُ ف َ أ ُ و ل ا ك َ ا َ ص ْ ح ا ب ُ فَأُولَئِكَ ا ص ْ ح ا ب ُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ و َ ا ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ع م ِ ل ُ و ا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ ا ص ْ ح ا ب ُ ا ل ج َ ن َّ ة ِ هُمْ فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن وَإِذْ أ َ خ ذ ْ ن ا مِيثَاقَ بَنِي إ ِ س ر َ ا ئ ِ ي ل َ ل ا ت َ ع ْ ب د ُ و ن َ إِلَّا ا ل ل َّ ه و َ ب ِ ا ل و َ ا ل ِ د َ ي ْ ن ِ إ ح س َ ا ن ً ا وَذِي ا ل ق ُ ر ب َ ى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ث ُّ ت َ و َّْ ت ُ م إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَا ت ُ خ ْ ج ُ و ن َ أ َ ف ُ س َ ك ُ م م ِ ن د َ ا ر ِ ك ُ م ْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ ت َ ق ْ ت ُ ل و ن َ أ َ ف ُ س َ ك ُ م ْ و َ ت ُ خ ْ ر ِ ج و ن َ فَرِيقًا م ِ ن ك ُ م م ِ ن د ِ ي َ ا ر ِ ه ِ م و َ ت ُ خ ر ِ ج و ن َ فَرِيقًا م ِ ن ك ُ م م ِ ن د ِ ي َ ا ر ِ ه ِ م ت َ ظ َ ا ه َ و ن َ ع َ ل َ ي ه ِ م بِالِإِثْمِ و َ ا ل ْ ع ُ د ْ و ا ن و َ إ ن ي َ أ ت ُ و ك ُ م أَسَارَى ف َ ا د ُ و ه ُ م و َ ه ُ و مُحَرَّمٌ ع َ ل َ ي ك ُ م إ ِ خ ْ ر ا ج ه ُ م أ َ ف َ ت ُ ؤ م ِ ن و ن َ ب ِ ب َ ع ْ ض ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ ت َ ك ف ُ ر و ن َ ب ِ ب َ ع ْ ض ف م ا جَزَاءُ م َ ن ي َ ف ع َ ل ذَلِكَ م ِ ن ْ ك ُ م إِلَّا خِزْيٌ فِي ا ل ح َ ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا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 و َ ل َ ق د آ ت ي ن ا م و س َ ى ا ل ك ت ا ب َ و ق ف ّ ي ن ا مِن ب ع د ه ب ا ل ر ّ س ُ ل و َ آ ت ي ن ا ع ي س َ ى ا ب ن م ر ي م ا ل ب ي ن ا ت ِ و َ أ َ ي ّ د ن ا ه ُ ب ِ ر ُ و ح ا ل ق د ُ س أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أ ن ف ُ س ُ ك ُ م ُ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر ْ ت ُ م ف َ ف َ ر ي ق ً ا كَذَّبْتُمْ و َ ف َ ر ي ق ً ا ت َ ق ت ُ ل ُ و ن و َ ق ا ل ُ و ا ق ُ ل و ب ُ ن َ ا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ ب ِ ك ُ ف ْ ر ِ ه ِ م ف َ ق َ ل ي ل ً ا م ا ي ُ ؤ م ِ ن ُ و ن وَلَمَّا ج َ ا ء َ ه ُ م كِتَابٌ م ِ ن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا م َ ع ه ُ م و َ ك َ ا ن و ا مِن قَبْلُ ي َ س ْ ت َ ف ْ ت ِ ح و ن َ ع ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و َ ك َ ا ن و ا مِن ق َ ب ي َ س ْ ت َ ف ْ ت ِ ح و ن َ ع ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ف َ ل َ م ا جَاءَهُم م ا عَرَفُوا ك َ ف َ ر و ا ب ِ ه فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ا ل ْ ك ا ف ِ ر ب ِ س م َ ت َ ر َ و ب ِ ه أ َ ف ُ س َ ه ُ م أ َ ي ك ْ ف ُ ر و ا بِمَا أ َ ز َ ل ا ل ل َ ه ُ ب َ غ ي ً ا أ َ ي ُ ن َ ز ل ا ل ل َ ه ُ م ِ ن ف َ ض ل ه ِ ع ل َ ى م َ ش َ مِنْ ع ب ا د ه ِ ف َ ب ا ء ُ ف َ ب َ ا ء و ا بِغَضَبٍ ع َ ل ى غ َ ض َ ب و َ ل ِ ل ك َ ا ف ِ ر ي ن َ عَذَابٌ م ُ ه ِ ي ن و َ إ ذ َ ا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ق ا ل و ا ن ُ ؤ م ِ ن ُ بِمَا أ ُ ن ز ِ ل ع َ ل َ ي ن َ ا و َ ي َ ك ف ُ ر ُ و ن َ بِمَا و َ ر ا ء ه و َ ي َ ك ف ُ ر و ن َ بِمَا وَرَاءَهُ و َ ه ُ و ا ل ح َ ق ُّ مُصَدِّقًا لِمَا م َ ع ه ُ م قُلْ فَلِمَ ت َ ق ت ُ ل و ن َ أ َ ن ب ِ ئ َ ا َ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إ ن ك ُ ن ت ُ م م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن وَلَقَدْ ج َ ا ء َ ك ُ م م ُ و س َ ى ب ِ ا ل ب َ ي ن َ ا ت ِ ثُمَّ ا ت َّ خ َ ذ ت ُ م ُ الْعِجْلَ مِن ب َ ع د ِ ه ِ و َ أ َ ن ت ُ م ظ َ ا ل ِ م ُ و ن و َ إ ِ ذ أ خ َ ذ ْ ن ا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا ف َ و ْ ق َ ك ُ م ا ل ط ّ و ر َ خ ذ ُ و ا مَا آ ت َ ي ن َ ا ك ُ م ب ِ ق ُ و َ ة ٍ و َ ا س م َ ع ُ و ا ق ا ل و ا سَمِعْنَا و َ ع َ ص َ ي ن َ ا و َ ش ْ ر ِ ب ُ و ا فِي ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م الْعِجْلَ ب ِ ك ُ ف ْ ر ِ ه ِ م قُلْ ب ِ س َ مَا ي َ أ م ُ ر ُ ك ُ م بِهِ إ ي م َ ا ن ك ُ م ْ إ ن ك ُ ن ت ُ م م ُ ؤ م ِ ن ِ ي ن إِن كَانَت لَكُمُدالُآخِرَةُ عِدَ اللهَِّ خَالِصَةَم مِن دُونٍ النَّاسِفَةَمَن ا ل ن َّ و م َ و ْ ت َ ئ ك ُ ت م ص ا د ِ ق و ل ََ ت م َ ن ا أ ب د ا ب م ا ق د م َ أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس ا على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر و ا ل ل َّ ه ُ ب َ ص ي ر ٌ بِمَا ي َ ع م َ ل ُ و ن قُلْ مَن كَانَ ع َ د ُ و ً ا ل ِ ج ِ ب ر ِ ي ل َ ف َ إ ِ ن ه ُ نَزَّلَهُ ع ل ى ق َ ل ب ِ ك َ ب إ ِ ذ ْ ن اللَّهِ م ُ ص َ د ّ ق ً ا م ُ ص َ د ِّ ق ً ل ّ م َ ا بَيْنَ ي د َ ي ْ ه ِ وَهُدًى وَبُشْرَى ل ِ ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن مَن كَانَ ع َ د ُ و ًّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ و َ ج ِ ب ر ِ ي ل َ و َ م ِ ي ك َ ا ئ ِ ل َ ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ د ُ و ّ ل ل ْ ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن وَلَقَدْ أ َ ن ز َ ل ن ا إ ل َ ي ك َ آيَاتٍ ب َ ي ن َ ا ت ٍ وَمَا ي َ ك ْ ف ُ ر بِهَا إِلَّا ا ل ف َ ا س ِ ق ُ و ن أ َ و ك ُ ل َّ م َ ا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ ف َ ر ي ق ٌ م ِ ن ه ُ م بَلْ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ل ا ي ؤ م ِ ن ُ و ن وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ ع ِ ن د ِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا ّ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب َ نَبذَ ف ر ِ ي ق ٌ م ِ ن ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ك ِ ت ا ب َ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظ ُ ه و ر ه ِ م ك َ أ َ ن ه ُ م ل ا ي َ ع ل َ م ُ و ن َ و ا ت َّ ب َ ع و ا م ا ت َ ت ل ُ ا ل ش َّ ي ا ط ي ن عَلَى م ُ ل ك ِ س ُ ل َ ي م َ ا ن َ وَمَا كَفَرَ س ُ ل َ ي م َ ا ن ُ و َ ل َ ك ن ا ل ش َّ ي ا ط ي ن َ ك َ ف َ ر و ا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 وَلَقَدْ ع َ ل م ُ و ا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا ل َ ه فِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ م ِ ن خ ل َ ا ق ٍ و َ ل َ ب ِ ئ س مَا شَرَوْا ب ِ ه أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م لَوْ ك َ ا ن و ا ي َ ع ل م ُ و ن و َ ل َ و أ ن ه ُ م آمَنُوا وَاتَّقُوا ل َ م َ ث و ب َ ة ٌ مِنْ ع ِ ن د ِ اللَّهِ خَيْرٌ ل َ و ك َ ا ن و ا ي َ ع ل م ُ و ن يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا لَا ت َ ق و ل ُ و ا ر ا ع ِ ن َ ا و َ ق ُ و ل و ا ا ن ظ ُ ر ْ ن ا وَاسْمَعُوا و َ ل ِ ل ك َ ا ف ِ ر ي ن َ عَذَابٌ ل ي م مَا يَوَدُّ ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا ا ل م ُ ش ر ِ ك ي ن َ أَن ي ن َ ز َّ ل ع َ ل َ ي ك ُ م مِنْ خ َ ي ْ ر مِنْ ر َ ب ِّ ك ُ م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 أ ل َ م ْ ت َ ع ل َ م أ ن اللَّهَ ل َ ه مُلْكُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ْ ض وَمَا ل َ ك ُ م م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ م ِ ن و َ ل ي ّ و َ ل ا ن َ ص ي ر أَمْ ت ُ ر ي د و ن َ أ َ ن تَسْأَلُوا ر َ س ُ و ل َ ك ُ م كَمَا سُئِلَ مُوسَى م ِ ن ق ب ل وَمَن يَتَبَدَّلِ ا ل ك ُ ف ْ ر َ ب ِ ا ل ْ إ ِ ي م ا ن ِ ف َ ق َ د ض َ ل س َ و ا ء ا ل س َّ ب ِ ي ل و َ د َّ ك َ ث ي ر ٌ م ِ ن ْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ ي َ ر ُ د ّ و ن َ ك ُ م م ِ ن بَعْدِ إ ي م َ ا ن ِ ك ُ م ْ ك ُ ف ّ ا ر ً ا حَسَدًا م ِ ن ْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ ع ن د ِ أَنفُسِهِمْ مِن ب َ ع د ِ م ا ت َ ب َ ي َ ن َ ل َ ه ُ م ا ل ح َ ق ُّ فَاعْفُوا و َ ا ص ْ ف َ ح و ا ح َ ت َ ى ي َ أ ت ي َ اللَّهُ ب أ َ م ْ ر ِ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع ل ى ك ُ ل ّ ش َ ي ء ق َ د ي ر و َ أ ق ي م ُ و ا ا ل ص َّ ل ا ة َ وَآتُوا ا ل ز َّ ك ا ة َ وَمَا ت ُ ق َ د ّ م ُ و ا ل أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م م ِ ن خَيْرٍ ت َ ج د و ه عِندَ ا ل ل َّ ه إ ِ ن اللَّهَ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ ب َ ص ي ر و َ ق َ ا ل و ا لَن يَدْخُلَ ا ل ج َ ن َّ ة َ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ ن َ ص َ ا ر َ ى ت ِ ل ك َ أ َ م َ ا ن ي ه ُ م ْ ق ُ ل ه ا ت ُ و ا ب ر ْ ه ا ن َ ك ُ م ْ إ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن ب َ ل َ ى مَنْ أَسْلَمَ و َ ج ه َ ه ُ لِلَّهِ وَهُوَ م ُ ح س ِ ن ٌ فَلَهُ أ َ ج ر ُ ه ُ ع ن د َ ر َ ب ِّ ه فَلَهُ أ َ ج ر ُ ه ُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م وَلَا ه ُ م ي َ ح ْ ز َ ن ُ و ن و َ ق َ ا ل ت ِ ا ل ي َ ه ُ و د ُ لَيْسَتِ النَّصَارَى ع ل َ ى شَيْءٍ و َ ق َ ا ل َ ت ا ل ن َّ ص َ ا ر ل َْ س َ ت ِ ي َ ه ُ و د ع ل َ ى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ا ل ك ِ ت ا ب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك إ ِ ك م ك ا ن َ ل َ ه ُ م أ ََ د ْ خ ُ ل ُ ه َ ا إِلَّا خ َ ا ئ ِ ف ِ ي ل َ م ف ِ ا ل د ّ ن ي َ ا خ ِ ز ْ و َ ل َ ه ُ م فِي آ خ ِ ة ِ عَذَابٌ ع َ ظ ي م وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ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 ب َ د ي ع ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ و َ إ ذ َ ا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ ل َ ه كُن ف َ ي َ ك ُ و ن وَقَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ لَا ي َ ع ل َ م و ن َ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ ت َ أ ت ي ن َ ا آ ي َ ة كَذَلِكَ قَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم ت ش ا ب ه ت ق ُ ل و ب ه ُ م قَدْ ب َ ي َ ن ا ا ل آ ي َ ا ت ِ ل ِ ق َ و ْ م ي و ق ِ ن ُ و ن إ ِ ن ا أ َ ر ْ س َ ل ن ا ك َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ ب َ ش ي ر ً ا و َ ن َ ذ ي ر ً ا وَلَا ت َ س ْ أ َ ل عَن أ ص ْ ح َ ا ب ِ ا ل ج َ ح ي م وَلَن ت َ ر ض َ ى عَنكَ ا ل ْ ي ه و د ُ وَلَن ت ص ْ ر َ ا ح َ ت َ ى تَتَّبِعَ م ِ ل ّ ت َ ه ُ م قُلْ إ ِ ن ّ هُدَى اللَّهِ ه ُ و ا ل ْ ه د َ ى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ ا ل َّ ذ ي ج ا ء َ ك َ مِنَ ا ل ع ِ ل م ِ مَا لَكَ م ِ ن اللَّهِ م ِ ن و َ ل ي ّ و َ ل ا ن َ ص ي ر ا ل ذ ِ ي ن َ آ ت َ ي ن ا ه ُ م ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ي َ ت ْ ل و ن َ ه ُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ بِهِ و َ م َ ن يَكْفُرْ بِهِ ف َ أ ُ ل َ ئ ِ ك َ هُمُ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ُ و ن يَا بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ ا ذ ك ُ ر و ا ن ِ ع م َ ت ِ ي ا ل َ ت ِ ي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ و َ أ َ ن ّ ي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ا ل ْ ع ا ل َ م ي ن وَاتَّقُوا ي َ و م ً ا ل َ ا ت َ ج ْ ز ي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا ي ُ ق ب َ ل ُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا ش َ ف َ ا ع َ ة وَلَا تَنفَعُهَا ش َ ف َ ع َ ة ٌ و َ ل ه ُ م ي ن ص َ ر ُ و ن َ وَإِذِ ا ب ْ ت َ ل ى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ف َ أ َ ت َ م َّ ه ُ ن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ ل ِ ل ن ّ ا س ِ إ م َ ا م ً ا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذ ُ ر ِّ ي َِّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن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 وَإِذْ قَالَ إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م ُ رَبِّ ج ْ ع َ ل ه َ ذ َ ا بَلَدًا آمِنًا و َ ا ر ز ُ ق ْ أَهْلَهُ مِنَ ا ل ث َّ م َ ر ا ت ِ م َ ن آمَنَ م ِ ن ْ ه ُ م بِاللَّهِ و َ ا ل ْ ي َ و م ِ ا ل آ خ ِ ر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ث م َّ أ َ ض ط َ ر ُّ ه ُ إ ل َ ى عَذَابِ النَّارِ و َ ب ِ ئ س َ ا ل م َ ص ي ر و َ إ ذ ي ر ف َ ع ُ إ ِ ب ر ا ه ِ ي م ُ ا ل ق َ و ا ع ِ د َ مِنَ ا ل ب َ ي ت ِ و َ إ س ْ م ا ع ي ل ُ ر َ ب ن َ ا ت َ ق َ ب ّ ل م ِ ن ا إ ن ك َ أَنتَ ا ل س َّ م ي ع ا ل ع َ ل ِ ي م ر َ ب ّ ن َ ا و َ ج ْ ع َ ل ْ ن َ ا م ُ س ل ِ م َ ي ن ل ك و َ م ِ ن ذ ُ ر ّ ي ت ِ ن َ ا أ م َّ ة ً مُسْلِمَةً ل َ ك وَأَرِنَا م َ ن ا س ِ ك َ ن َ ا وَتُبْ ع َ ل َ ي ن َ ا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم رَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ ر َ في س ُ و ل ً م ِ ن ه ُ م ي َ ت ْ ل ُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إ ِ ك َ أ َ ن ت َ الْعَزِيزُ ح َ ك ِ ي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 و َ أ َ و ص َ ى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ و َ ي ع ْ ق و ب ي ا ب َ ن ِ ي َ إِنَّ ا ل ل َّ ه ا ص ْ ط َ ف َ ى لَكُمُ ا ل د ّ ي ن َ فَلَا ت َ م و ت ُ ن إِلَّا وَأَنتُم م ُ س ْ ل ِ م ُ و ن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 ت ل ك َ أ ُ م ّ ة ٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا ك َ س َ ب َ ت وَلَكُمْ م ا كَسَبْتُمْ وَلَا ت ُ س ْ أ ل و ن َ عَمَّا كَانُوا ي َ ع م َ ل ُ و ن َ و ق َ ا ل و ا ك ُ و ن و ا هُودًا أَوْ ن َ ص َ ا ر ى ت ه ت َ د و ا قُلْ ب َ ل ْ م ِ ل َّ ة إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ حَنِيفًا وَمَا ك ا ن َ مِنَ ا ل م ُ ش ر ك ي ن ق و ل ُ و ا آمَنَّا ب ِ ا ل ل ه ِ و َ م ا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل ي ن ا وَمَا أ ُ ن ز ل َ إ ل َ ى إ ب ر َ ا ه ِ ي م َ و َ إ س م ا ع ِ ي ل َ و َ إ ِ س ح َ ا ق َ و َ ي ع ق ُ و ب َ و َ ا ل أ َ س ْ ب َ ا ط وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أ و ت ي َ مُوسَى و َ ع ي س َ ى و م َ ا أ ُ و ت ي النَّبِيُّونَ مِنْ ر ب ِّ ه ِ م ل ا ن ُ ف َ ر ّ ق بَيْنَ أَحَدٍ م ِ ن ه ُ م وَنَحْنُ ل َ ه م س ل ِ م ُ و ن فَإِن آ م َ ن و ا بِمِثْلِ مَا آ م َ ن ت ُ م بِهِ فَقَدِ ا ه ت َ د و ا و إ ِ ن ت َ و َ ل َّ و ا ف َ إ ِ ن ّ م َ ا هُمْ فِي ش ِ ق ا ق ٍ ف َ س َ ي َ ك ْ ف ِ ي ك َ ه ُ م اللَّهُ و َ ه ُ و ا ل س َّ م ي ع ا ل ع َ ل ي م صِبْغَةَ ا ل ل َّ ه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ ل َ ه ع َ ا ب ِ د ُ و ن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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً ع ِ ن د َ ه ُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ ب ِ غ ا ف ِ ل ٍ عَمَّا ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن ت ِ ل ك َ م َّ ة ٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن س َ ق ُ و ل ا ل, ل س ّ ف َ ه َ ا آمِنَ ا ل ن ّ ا س ُ مَا و َ ل َّ ه ُ م ع َ ن ق ِ ب ل َ ت ِ ه ِ م ُ ا ل ّ ت ِ ي ك َ ا ن و ا ع َ ل َ ي ه َ ا قُل لِّلَّهِ ا ل م َ ش ْ ر ِ ق و َ ا ل م َ غ ْ ر ِ ب ُ ي َ ه ْ د ي مَن ي ش َ ا ء إ ِ ل َ ص ِ ي ُ ر ْ ج ُ الْأَمْرُ ك ُ وَكَذَلِكَ ج َ ع ل ن ا ك ُ م ْ أ ُ م ّ ة ً وَسَطًا ل ِ ت َ ك ُ و ن و ا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ا ل ر َّ س ُ و ل ع َ ل َ ي ك ُ م ش َ ه ي د ً ا وَمَا ج َ ع ل ْ ن َ ا ا ل ق ِ ب ل َ ة َ ا ل َّ ت ي ك ُ ن ت َ ع َ ل َ ي ه َ ا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ م مَنْ ي َ ن ق َ ل ِ ب ُ ع ل َ ى ع َ ق ِ ب َ ي ه و َ إ ِ ن كَانَتْ ل َ ك ب ي ر َ ة ً إِلَّا عَلَى ا ل ّ ذ ي ن َ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ ل ي ُ ض ِ ي ع إ ي م َ ا ن َ ك ُ م ْ إ ِ ن اللَّهَ ب ِ ا ل ن ّ ا س ِ لَرَءُوفٌ ر َ ح ِ ي م ق د نَرَى ت َ ق ل ّ ب َ و ج ْ ه ك َ فِي ا ل س م ا ء ف َ ل َ ن ُ و َ ل ّ ي َ ن ّ ك قِبْلَةً ت َ ر ْ ض ا ه َ ا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا ل م َ س ْ ج د ا ل ح َ ر ا م ف َ و َ ل ّ و َ ج ْ ه ك ش َ ط ر َ ا ل م َ س ْ ج د ح َ ر ا م ِ و َ ح َ ي ث ُ م َ ا ك ُ ن ت ُ م ف َ و ل ّ و ا و ج ُ و ه ك ُ م ْ ش َ ط ْ ر َ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 ب ِ ع د ِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إ ِ ن ك َ إ ذ ً ا لَّمِنَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ي َ ع ْ ر ف و ن َ ه ُ كَمَا ي َ ع ْ ر ف و ن َ أ َ ب ن َ ا ء َ ه ُ م و َ إ ِ ن ّ ف َ ر ي ق ً ا م ِ ن ه ُ م ل َ ي ق ْ ت ُ م ُ و ن َ ا ل ح َ ق َّ وَهُمْ ي ع ل م ُ و ن ا ل ح ق م ن ر ب ك ف َ ل ا ت ك ُ و ن ن م ِ ن ا ل م م ت َ ر ي ن و َ ل ك ُ ل و ج ه َ ة ه و م و ل ّ ي ه ا ف َ ا س ت َ ب ق و ا ا ل خ َ ي ر ا ت أ ي ن م ا ت ك و ن و ا ي أ ت ِ ب ك ُ م ا ل ل ه ج م ي ع ا إ ِ ن ا ل ل ه ع ل ى ك ل ّ ش َ ي ء ق َ د ي ر و َ م ِ ن ح ي ْ ث خ َ ر َ ج ت َ ف َ و ل ّ و َ ج ْ ه َ ك شَطْرَ ا ل م َ س ْ ج د ا ل ح َ ر ا م ِ و َ إ ِ ن ه ُ ل ل ح َ ق ُّ مِن ر َ ب ِّ ك وَمَا اللَّهُ ب ِ غ ا ف ِ ل ٍ عَمَّا ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن و َ م ِ ن ح ي ْ ث خ َ ر َ ج ت َ ف َ و ل ِّ و َ ج ْ ه َ ك شَطْرَ ا ل م َ س ْ ج د ا ل ح َ ر ا م وَحيَيثُماَاكُمتُم فَوَلُّوجُوهَكُمْ شَقْرَهُ ل أ َ ل َّ ا يَكُونَ ل النَّاسِ عَلَكُمْ ح ُ ج َّ ة إلاا الذيينَ ظَلَموا مِنْهُم إِلا ا ن ََ ل َ م و ا ُ م فَلَا تَخشَوهُم و ا خ ش َ و و ن ِ ي و َ ل ِ ئ ت َّ ن ِ ع ْ م َ ة ع َ ل َ ك م ْ و ل ع َ ك ُ م ت َ ه ت د و ا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا م ِ ن ك ُ م يَتْلُو ع َ ل َ ي ك ُ م آ ي ا ت ِ ن َ ا و َ ي ُ ز َ ك ِ ي ك ُ م ْ و َ ي ُ ع َ ل ِّ م ُ ك ُ م الْكِتَابَ و َ ا ل ح ِ ك م َ ة و َ ي ُ ع َ ل ِّ م ُ ك ُ م الْكِتَابَ و َ ا ل ِْ ك م َ ة َ و َ ي ُ ع َِّ م ُ ك م َّ ا لَمْ ت َ ك ُ و ن و ا ت َ ع ل م ُ و ن ف َ ذ ْ ك ُ ر و ن ي أ َ ذ ْ ك ُ ر ْ ك ُ م و َ ا ش ْ ك ر و ا ل ي وَلَا ت َ ك ف ُ ر ُ و ن يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ا س ْ ت َ ع ي ن و ا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إ ِ ن اللَّهَ م َ ع ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن وَلَا ت َ ق و ل ُ و ا لِمَن ي ق ْ ت َ ل ُ فِي س َ ب ي ل ا ل ل َ ه ِ أ َ م و ا ت بَل احْيَاءٌ و َ ل َ ك ِ ن ل ا ت َ ش ع ُ ر و ن و َ ل ن َ ب ْ ل و َ ن َّ ك ُ م ْ بِشَيْءٍ مِنَ ا ل خ َ و ْ ف ِ و َ ا ل ج ُ و ع ِ و َ ن َ ق ْ ص مِنَ الْأَمْوَالِ و َ ا ل أ َ ن ف ُ س ِ و َ ا ل ث َّ م َ ر َ ا ت و َ ب َ ش ِّ ر ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ إِذَا أ َ ص َ ا ب َ ت ه ُ م م ُ ص ي ب َ ة ٌ ق ا ل ُ و ا إ ِ ن ّ ا ل ِ ل ّ ه ِ و َ إ ِ ن ّ ا إ ل َ ي ْ ه ِ ر َ ا ج ِ ع ُ و ن أُولَٰئِكَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م صَلَوَاتٌ م ِ ن ر َ ب ِّ ه ِ م ْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ا ل ْ م ُ ه ْ ت َ د ُ و ن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 إ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ك ْ ت ُ م و ن َ مَا أ ن ز َ ل ن َ ا مِنَ ا ل ب َ ي ن ا ت ِ و ا ل ْ ه ُ د َ ى م ِ ن ب ع ْ د مَا ب َ ي َ ن ا ه ُ ل ل ن َّ ا س ف ي ا ل ك ت ا ب مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ أ َ ل َ إ ِ ك َ ي َ ل ع َ ن ُ ه ُ م اللَّهُ و َ ي َ ل ع َ ن ُ ه ُ م ُ ا ل ل َّ ا ع ِ ن ُ و ن إِلَّا ا ل َّ ذ ي ن َ تَابُوا وَأَصْلَحُوا و َ ب َ ي َ ن ُ و ا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ وَأَنَا التَّوَّابُ ا ل ر َّ ح ِ ي م إ ن َّ ا ل ذ ي ن َ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ, أولئك عليهم لعنة الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أ َ ج ْ م َ ع ي ن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 فأحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف ا ل ا ح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن د و ن ا ل ل ه ِ أَن دَادًا ي ُ ح ب ّ و ن َ ه ُ م كَحُبِّ ا ل ل َّ ه و ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا أَشَدُّ ح ُ ب ً ا ل ِ ل َ ه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 أ و ل َ و ك ا ن َ آ ب َ ا ؤ ه ُ م ل ا ي ع ق ِ ل و ن َ ش َ ي ئ ا و َ ل ا ي ه ت د و ن وَمَثَلُ الَّذِينَ ك َ ف َ ر و ا ك َ م َ ث َ ل ا ل ذ ِ ي ي ن ع ق ُ بِمَا ل ا ي س ْ م َ ع ُ إ ِ ل ا د ُ ع َ ا ء و ن د ا ء ص ُ م بُكْمٌ ع ُ م ي ف َ ه ُ م لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا ك ل ُ و ا مِن ط َ ي ب َ ا ت ِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا ل ل َّ ه ِ إِن كُنتُم إ ي ا ه ُ ت َ ع ْ ب د ُ و ن إنِماَا حَرَّمَ عَلَكُم الْ م َ ي ت َ ة َ وََّمَ وَلَحْمَ الْخزيرِ و َ م ا ء ه َِّ ب ِ ه ي ل غ ي ر ِ الل وَمَا أُهِلَّ بِه لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنُ ا ل ط َّ غَيْرَ بغِ وَلَا عٍَ فَلائِفْمَ عَلَيْهِ إِ اللهَّهَ غَفور ا ر َ ح ِ ي م إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ي َ ك ْ ت ُ م و ن َ مَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ مِنَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ ي َ ش ْ ت َ غ و ن َ بِهِ ثَمَنًا ق َ ل ي ل ً ا أولئك, أُولَئِكَ مَا ي َ أ ك ُ ل و ن َ فِي بُطُونِهِمْ إ ِ ل َ ا ا ل ن ا ر َ وَلَا ي ُ ك َ ل ِّ م ُ ه ُ م اللَّهُ يَوْمَ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ وَلَا ي ُ ز َ ك ِ ي ه ِ م و َ ل َ ه ُ م ع ذ َ ا ب ٌ أ َ ل ِ ي أ و ل ئ ِ ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ ب ِ ا ل ه ُ د ى و َ ا ل ع َ ذ َ ا ب َ ب ِ ا ل م َ غ ف ِ ر َ ة ِ ف م َ ا أ َ ص ْ ب َ ر َ ه ُ م عَلَى ا ل ن ا ر ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ا ل ل َّ ه ن َ ز َّ ل ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ب ِ ا ل ح َ ق ّ وَإِنَّ ا ل ذ ي ن َ ا خ ت َ ل َ ف ُ و ا ف ي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ لَفِي ش ِ ق ا ق ٍ ب َ ع ي د ل َ ي س َ ا ل ب ِ ر ّ أَن ت ُ و َ ل و ا و ج ُ و ه َ ك ُ م ق ِ ب ل َ ا ل م َ ش ر ِ ق ِ و ا ل م َ غ ْ ر ِ ب ِ و َ ل ك ن ا ل ب ِ ر َّ مَن آمَنَ ب ِ ا ل ل َ ه ِ و ا ل ي َ و ْ م ِ ا ل آ خ ر ِ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 وَأَقَامَ ا ل ص َّ ل ا ة َ و َ آ ت َ ا ل ز َّ ك ا ة َ و َ ا ل م ُ و ف و ن َ ب ِ ع ه د ِ ه ِ م إ ذ َ ا ع ا ه َ د ُ و ا و َ ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن َ فِي ا ل ب َ أ س َ ا ء ِ وَالضَّرَّاءِ و ح ي ن ا ل ب َ أ ْ س أُولَٰئِكَ ا ل َّ ذ ي ن َ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ ه ُ م ا ل م ُ ت َّ ق ُ و ن يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا كُتِبَ ع ل َ ي ْ ك ُ م ُ الْقِصَاصُ فِي ا ل ق َ ت ل َ ا ل ح ُ ر ُّ ب ِ ا ل ْ ح ُ ر ِ وَالْعَبْدُ ب ِ ا ل ع َ ب ْ د ِ و َ ا ل ْ أ ُ ن ث َ ى ب ِ ا ل ْ أ ُ ن ث َ ى فَمَنْ ع ُ ف ِ ي ل َ ه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ف َ ا ت ِ ب َ ا ع ب ِ ا ل م َ ع ْ ر ُ و ف وَأَدَاءٌ إ ل َ ي ْ ه ِ ب ِ إ ِ ح س َ ا ن ذلِكَ ت َ خ ْ ف ي ف ٌ م ِ ن رَّبِّكُمْ و َ ر َ ح ْ م َ ف ٌ ثُمَّ ع َ ت َ د َ ى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أ َ ل ي م وَلَكُمْ فِي ا ل ق ِ ص َ ا ص ِ ح ي ا ة ٌ ي ا أُولِي ا ل أ َ ل ب َ ا ب ِ ل ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ت َّ ق ُ و ن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 وَعَلَى ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ط ي ق ُ و ن َ ه ُ فِدْيَةٌ طَعَامُ م ِ س ا ك ي ن فَمَن ت َ ط َ و َ ع خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ ل َّ ه وَأَن ت َ ص ُ و م و ا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ل َ م ُ و ن ش َ ه ْ ر رَمَضَانَ ا ل ذ ي أ ُ ن ز ِ ل َ فِيهِ ا ل ق ُ ر ْ آ ن ُ هُدًى ل ل ن َّ ا س ِ و َ ب َ ي ِ ن َ ا ت ٍ م ِ ن َ ا ل ه د َ ى و َ ا ل ف ُ ر ق ا ن ف م َ ن شَهِدَ م ِ ن ك ُ م الشَّهْرَ ف َ ل ي َ ص ُ م ْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ ع ل َ ى سَفَرٍ ف َ ع ِ د ّ ة ٌ م ِ ن أ َ ي َّ ا م أ خ َ ر َ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 ف َ ل ْ ي َ س ْ ت َ ج ي ب ُ و ا ل ي وَلْيُؤْمِنُوا ب ِ ل َ ع َ ل َّ ه ُ م ي َ ر ْ ش د ُ و ن َ أ ح ِ ل َّ لَكُمْ ل َ ي ل َ ة َ ا ل ص ِّ ي ا م ِ الرَّفَثُ إِلَى ن ِ س َ ا ئ ِ ك ُ م ه ُ ن ل ِ ب ا س ٌ ل ّ ك ُ م ْ و َ أ َ ن ت ُ م ل ِ ب ا س ٌ ل ّ ه ُ ن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 و َ ك ُ ل ُ و ا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى ا ل ل َّ ي ِ ل ِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ ي ُ ب َ ي ِ ن اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ ل َ ع َ ل َّ ه ُ م ي َ ت َّ ق ُ و ن وَلَا ت َ أ ك ُ ل ُ و ا أ َ م و َ ا ل َ ك ُ م ب َ ي ن َ ك ُ م بِالْبَاطِلِ و َ ت ُ د ْ ل و ا بِهَا إ ل َ ى ا ل ح ُ ك َّ ا م ِ ل ِ ت َ أ ك ُ ل ُ و ا ف َ ر ي ق ً ا م ِ ن أ َ م و َ ا ل النَّاسِ ب ِ ا ل إ ِ ث ْ م ِ و َ أ َ ن ت ُ م ت َ ع ْ ل َ م ُ و ن ي َ س ْ أ ل و ن ك َ ع َ ن ا ل أ َ ه ِ ل َّ ة ِ قُلْ ه ي َ م َ و ا ق ي ت ُ ل ل ن َّ ا س ِ و َ ا ل ح َ ج و َ ل َ ي س َ ا ل ب ِ ر ّ بِأَن ت َ أ ت ُ و ا ا ل ْ ب ُ ي و ت َ م ِ ن ظ ُ ه و ر ِ ه َ ا و َ ل َ ك ِ ن ا ل ب ِ ر ّ مَنِ اتَّقَى و َ أ ت ُ و ا ا ل ْ ب ي و ت َ م ِ ن أ َ ب و َ ا ب ِ ه َ ا وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ف ْ ل ح و ن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 وَلَا ت ُ ق ا ت ِ ل ُ و ه ُ م ع ِ ن د َ ا ل م َ س ْ ج ِ د ِ الْحَرَامِ ح َ ت َ ى ي ُ ق ا ت ِ ل ُ و ك ُ م ْ ف ِ ي ه ف َ إ ِ ن ق ا ت َ ل ُ و ك ُ م ف َ ا ق ت ُ ل ُ و ه ُ م كَذَلِكَ جَزَاءُ ا ل ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن فَإِنْ ن ت َ ه َ و ا ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م و َ ق ا ت ِ ل ُ و ه ُ م حَتَّى لَا تَكُونَ ف ت ن َ ة ٌ وَيَكُونَ ا ل د ّ ي ن ُ ل ِ ل َّ ه فَإِنِ ا ن ت َ ه َ و ا فَلَا ع د ْ و َ ا ن َ إِلَّا ع ل ى ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن الشَّهْرُ ا ل ح َ ر َ ا م بِالشَّهْرِ ا ل ح َ ر َ ا م ِ و َ ا ل ح ُ ر م ا ت ُ قِصَاص ف م َ ن ا ع ت د َ ى ع َ ل َ ي ك ُ م فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ا ع ت َ د َ ى ع َ ل َ ي ك ُ م وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ ا ع ل َ م و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه مَعَ ا ل م ُ ت َّ ق ِ ي ن وَأَنفِقُوا فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ وَلَا ت ُ ل ق ُ و ا ب ِ أ َ ي د ي ك ُ م ْ إِلَى ا ل ت َّ ه ْ ل ُ ك َ ة وَأَحْسِنُوا إ ِ ن ا ل ل َّ ه يُحِبُّ ا ل م ُ ح س ن ِ ي ن و َ أ ت م ّ و ا ا ل ح َ ج َّ و َ ا ل ع ُ م ْ ر َ ة َ ل ل َّ ه ف َ إ ِ ن أ ُ ح ص ِ ر ْ ت ُ م فَمَا ا س ْ ت َ ي س َ ر َ مِنَ ا ل ه َ د ْ ي وَلَا ت َ ح ْ ل ق ُ و ا ر ُ و س َ ك ُ م حَتَّى يَبْلُغَ ا ل ه َ د ْ ي م َ ح ِ ل َّ ه فَمَن ك َ ا ن مِنكُم م ر ِ ي ض ً ا أَوْ بِهِ أَذًى م ِ ن الرَّأْسِ ف َ ف ِ د ي َ ة ٌ م ِ ن ص ي َ ا م ٍ أ َ و صَدَقَةٍ أَوْ ن ُ س ُ ك فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن ت َ م َ ت َّ ع ب ِ ا ل ع ُ م ْ ر َ ة ِ إ ل َ ى الْحَجِّ ف َ م َ س ْ ت َ ي س ِ ر ٌ م ِ ن ا ل ه َ د ي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 و َ ت َ ز َ و َ د ُ و ا فَإِنَّ خ َ ي ر َ الزَّادِ ا ل ت َّ ق ْ و ى وَاتَّقُونِ ي ا أُولِي ا ل أ َ ل ب َ ا ب ل َ ي س َ ع َ ل َ ي ك ُ م جُنَاحٌ أَن ت َ ب ت َ غ ُ و ا ف َ ض ل ً ا مِّن ر َ ب ِّ ك ُ م ْ فَإِذَا أ َ ف َ ض ت ُ م م ِ ن ْ عَرَفَاتٍ ف َ ا ذ ك ُ ر ُ و ا اللَّهَ عِندَ ا ل م َ ش ْ ع ر ِ ا ل ح َ ر َ ا م ِ و َ ا ذ ْ ك ُ ر ُ و ه كَمَا ه َ د ا ك ُ م ْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ا ل ض َّ ا ل ي ن َ ث ُ م ّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ا ل ل َّ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م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 وَمِنْهُم م َ ن يَقُولُ ر َ ب ن َ ا آتِنَا فِي ا ل د ّ ن ْ ي َ ا حَسَنَةً وَفِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ا ل ن َّ ا ر أ ُ و ل ئ ِ ك َ ل َ ه ُ م ن َ ص ي ب ٌ م ِ م ا كَسَبُوا و ا ل ل َّ ه ُ س َ ر ي ع ا ل ح ِ س ا ب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا ا ث م عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون و َ م ِ ن النَّاسِ مَن ي ُ ع ج ِ ب ك َ ق َ و ْ ل ه ُ فِي ا ل ح َ ي ا ة ِ ا ل د ّ ن ْ ي َ ا و َ ي َ ش ْ ه د ُ ا ل ل َّ ه عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ا ل ْ خ ِ ص َ ا م وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ا ل ْ أ ر ْ ض ِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ا ل ح َ ر ْ ث َ و َ ا ل ن َّ س ل وَاللَّهُ ل ا ي ُ ح ب ُّ ا ل ف َ س ا د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 ف إ ِ ن ز َ ل َ ل ْ ت ُ م م ِ ن ب َ ع ْ د مَا جَاءَتْكُمُ ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ُ ف َ ا ع ل َ م ُ و ا أ ن ا ل ل َّ ه ع ز ي ز ٌ ح َ ك ي م ه ل ي َ ن ظ ُ ر و ن َ إِلَّا أَن ي أ ت ِ ي َ ه ُ م اللَّهُ فِي ظ ُ ل َ ل مِنَ ا ل غ م ا م ِ و َ ا ل ْ م َ ل ا ئ ِ ك َ ة و َ ق ض ِ ي َ ا ل ْ أ َ م ْ ر وَإِلَى اللَّهِ ت ُ ر ج َ ع ُ ا ل ْ أ ُ م ُ و ر سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ ب َ ي ِ ن َ ة ٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ ه ُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ز ُ ي ن َ ل ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ا ل ح ي ا ة ُ الدُّنْيَا و َ ي َ س ْ خ َ ر و ن َ م ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا و ا ل َّ ذ ي ن َ ا ت َّ ق َ و ا ف َ و ْ ق َ ه ُ م يَوْمَ ا ل ق ي ا م َ ة و ا ل ل َ ه ُ ي َ ر ْ ز ق ُ مَن ي َ ش َ ا ء بِغَيْرِ ح س ا ب كَنَّ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ و َ م ُ ن ذ ِ ر ي ن َ وَأَنزَلَ م َ ه ُ م ا ل ك ِ ت ا ب و َ أ َ ز َ ل َ م َ ه ُ م ا ل ك ِ ت ا ب َ ب ِ ا ل ح َِّ ل ِ ح ْ ك م َ بَيْنَ النَّاسِ ف ِ ي م َ خ ْ ت َ ل َ ف ُ و ا ِ ي وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إ ل ا ا ل ذ ِ ي ن َ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا ج َ ا ء َ ت ه م ا ل ب َ ي ن ا ت ُ بَغْيًا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م فَهَدَى اللَّهُ ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن و ا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ م ِ ن ا ل ح َ ق ِّ بِإِذْنِ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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا م َ ه ُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ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 و َ ع س َ ى أَن تَكْرَهُوا ش َ ي ئ ً ا و َ ه ُ و خ َ ي ر ٌ ل ّ ك ُ م و َ ع س َ ى أَن ت ُ ح ب ُّ و ا ش َ ي ْ ئ ا و َ ه ُ و شَرٌّ ٌّ ل ّ ك ُ م ْ وَاللَّهُ ي َ ع ل َ م و َ أ َ ن ت ُ م ل ا ت َ ع ل َ م ُ و ن ي َ س ْ أ ل ُ و ن َ ك َ ع َ ن الشَّهْرِ ا ل ح َ ر ا م ِ قِتَالٍ ف ِ ي ه قِتَالٌ ل فِيهِ ك َ ب ي ر و َ ص َ د ّ عَن س َ ب ي ل ِ اللَّهِ و َ ك ُ ف ْ ر بِهِ و َ ا ل ْ م َ س ْ ج د ِ ا ل ح َ ر ا م ِ و َ إ خ ْ ر ا ج ُ أَهْلِهِ مِنْهُ أ َ ك ْ ب َ ر ع ن د َ ا ل ل َّ ه وَالْفِتْنَةُ أ َ ك ب َ ر مِنَ ا ل ْ ق َ ت ل وَلَا ي َ ز َ ا ل و ن َ ي ُ ق ا ت ِ ل و ن َ ك ُ م ْ حَتَّى ي َ ر ُ د ّ و ك ُ م ْ ع َ ن د ِ ي ن ك ُ م ْ إ ِ ن اسْتَطَاعُوا و َ م َ ن ي َ ر ْ ت َ د ِ د م ِ ن ك ُ م ْ ع ن دِينِهِ ف َ ي َ م ُ ت و َ ه ُ و كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أ َ ع ْ م ا ل ُ ه ُ م فِي الدُّنْيَا و َ ا ل ْ آ خ ِ ر ََ و َ أ و ل َ ئ ِ ك َ أ َ ص ح ا ب ُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و ا ل َّ ذ ي ن َ ه َ ا ج َ ر و ا وَجَاهَدُوا فِي س َ ب ي ل ا ل ل َ ه ِ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ي َ ر ج و ن َ ر ح ْ م َ ت َ ا ل ل َّ ه وَاللَّهُ غَفُورٌ ر َّ ح ي م ي س أ ل و ن ك َ عَنِ ا ل ْ خ َ م ر ِ و َ ا ل م َ ي س ِ ر ِ ق ُ ل ف ي ه ِ م َ ا إ ث ْ م ٌ ك َ ب ي ر ٌ وَمَنَافِعُ ل ِ ل ن ا س و َ إ ِ ث م ُ ه ُ م َ ا أَكْبَرُ مِنْ ن َ ف ع ِ ه ِ م َ ا و َ ي َ س ْ أ ل و ن َ ك َ مَاذَا ي ُ ن ف ِ ق ُ و ن َ ق ُ ل ا ل ْ ع ف و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 ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة ا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 و َ ي ب َ ي ِّ ن ُ آيَاتِهِ ل ِ ل ن ّ ا س ِ ل َ ع َ ل َّ ه ُ م ي ت َ ذ َ ك َّ ر ُ و ن و َ ي َ س ْ أ ل و ن َ ك َ ع َ ن الْمَحِيضِ ق ُ ل هُوَ أَذًى ف َ ا ع ْ ت َ ز ِ ل و ا ا ل ن ِ س َ ا ء َ فِي ا ل م َ ح ِ ي ض ِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى ي َ ط ه ُ ر ف إ ذ ا ت َ ط َ ه ر ن َ ف َ أ ت ُ و ه ُ ن مِنْ ح َ ي ث ُ أ َ م َ ر َ ك ُ م ا ل ل َّ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ ح ب ا ل ت و َّ ا ب ي ن َ و َ ي ُ ح ب ّ ا ل م ُ ت َ ط َ ه ِ ر ي ن ن ِ س ا ؤ ك ُ م حِرْثٌ ل َ ك ُ م ف َ أ ت و ا ح ِ ر ْ ث َ ك ُ م أ َ ن َ ش ِ ئ ْ ت ُ م وَقَدِّمُوا ل ِ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ ا ع ل َ م ُ و ا أ ن َّ ك ُ م م ُّ ل ا ق ُ و ه وَبَشِّرِ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن وَلَا تَجْعَلُوا ا ل ل َّ ه ع ُ ر ض َ ة ً ل ِ أ َ ي ْ م َ ا ن ك ُ م ْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا و َ ت ُ ص ل ِ ح ُ و ا بَيْنَ ا ل ن َّ ا س و ا ل ل َّ ه ُ س َ م ي ع عَلِيمٌ لَا ي ُ ؤ ا خ ِ ذ ُ ك ُ م ا ل ل َ ه ُ ب ا ل ل َّ غ ْ و ِ فِي أ َ ي م َ ا ن ك ُ م و َ ل ك ن ي ُ ؤ ا خ ِ ذ ُ ك ُ م بِمَا ك َ س َ ب َ ت ق ُ ل و ب ُ ك ُ م و ا ل ل ه ُ غ َ ف و ر ٌ ح َ ل ي م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 و َ ب ع و ل َ ت ه ُ ن َ أَحَقُّ ب ِ ر َ د ّ ه ن َّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إ ص ْ ل َ ا ح ً ا و َ ل َ ه ُ ن مِثْلُ ا ل ّ ذ ي ع َ ل َ ي ْ ه ِ ن ب ِ ا ل م َ ع ر ُ و ف ِ و َ ل ِ ل ر ّ ج َ ا ل ِ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ن ّ د َ ر َ ج َ ة وَاللَّهُ عَزِيزٌ ح َ ك ِ ي م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 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ي ُ ق ِ ي م َ ا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا فيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا و َ م َ ن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَتِلْكَ حُدُودُ ا ل ل َّ ه يُبَيِّنُهَا ل ق َ و ْ م ٍ ي َ ع ل َ م و ن َ و إ ذ َ ا ط َ ل َّ ق ْ ت ُ م ا ل ن ِ س َ ا ء فَبَلَغْنَ أ َ ج َ ل َ ه ُ ن ّ ف َ أ َ م ْ س ك ُ و ه ن بِمَعْرُوفٍ أ َ و س َ ر ِّ ح ُ و ه ُ ن ّ ب ِ م َ ع ْ ر و ف وَلَا ت ُ م س ِ ك ُ و ه ن َّ ض ِ ر ا ر ً ا ل ت َ ع ت َ د ُ و ا و َ م َ ن ي َ ف ْ ع َ ل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ ن َ ف ْ س َ ه وَلَا تَتَّخِذُوا آ ي ا ت ِ ا ل ل ه ِ هُزُؤًا و َ ا ذ ك ُ ر ُ و ا نِعْمَةَ اللَّهِ ع َ ل َ ي ك ُ م وَمَا أ َ ن ز َ ل ع َ ل َ ي ك ُ م مِنَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ ا ل ْ ح ِ ك م َ ة ِ ي َ ع ِ ظ ُ ك ُ م ب ه ِ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 ذلِكَ ي ُ ع ظ ُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ و َ ا ل ْ ي َ و م ِ ا ل آ خ ِ ر ذَلِكُم أَزْكَى ل َ ك ُ م و َ أ َ ط ْ ه َ ر وَاللَّهُ ي َ ع ل َ م و َ أ َ ن ت ُ م ل ا ت َ ع ل م ُ و ن و َ ا ل ْ و ا ل ِ د ا ت ُ ي ُ ر ْ ض ع ْ ن َ أ َ و ل ا د َ ه ُ ن ح َ و ل َ ي ْ ن كَامِلَيْنِ ل ِ م ن أَرَادَ أَنْ ي ت ِ م ّ الرَّضَاعَةَ و ع ل َ ى ا ل م َ و ْ ل و د ِ ل َ ه ر ِ ز ق ُ ه ُ ن و َ ك ِ س ْ و َ ت ُ ه ُ ن ب ِ ا ل م َ ع ْ ر ُ و ف ِ لَا ت ُ ك َ ل ّ ف ُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا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 وَإِنْ أ َ ر َ د ت ُ م ْ أ َ ن ت َ س ت َ ر ْ ض ِ ع ُ و ا أ َ و ل ا د َ ك ُ م ف َ ل ا ج ُ ن ا ح َ ع َ ل َ ي ك ُ م إِذَا س َ ل م ت ُ م مَا آ ت َ ي ْ ت ُ م ب ِ ا ل م َ ع ْ ر ُ و ف وَاتَّقُوا ا ل ل َ ه و َ ا ع ل َ م ُ و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ ب َ ص ي ر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 واللههُ بِمَا ت َ ع م ل و ن خ ب ي ر و ل ا ج ن ا ح ع ل َ ك م ف ي م ا ع ََ ت م ب ه م ن خ ط ب َ ا ل ن س َ ي َ و ْ ك ْ ن ت م فيِي ف س ك م ع َ ل م َ اللَّهُ أ ن ك ُ م س َ ت َ ذ ك ُ ر و ن َ ه ُ ن وَلَكِن ل ّ ا ت ُ و ا ع د ُ و ه ُ ن َ س ِ ر ّ ا إِلَّا أَن ت َ ق و ل ُ و ا قَوْلًا م َ ع ر و ف ً ا وَلَا ت َ ع ز ِ م ُ و ا ع ق ْ د َ ة َ ا ل ن ك َ ا ح ِ ح َ ت َّ ى ي َ ب ل ُ غ َ ا ل ك ِ ت ا ب أ َ ج ل ه و َ ا ع ل َ م و ا أ ن ا ل ل َّ ه ي َ ع ل َ م مَا فِي أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ف َ ا ح ذ َ ر و ه و َ ا ع ل َ م و ا أ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف و ر ٌ ح َ ل ِ ي م ل ا ج ُ ن ا ح ع َ ل َ ي ك ُ م ْ إ ِ ن ط َ ل ق ت ُ م ا ل ن ِ س َ ا ء َ مَا لَمْ ت َ م َ س ّ و ه ن َ أ َ و ت َ ف ر ِ ض ُ و ا ل َ ه ُ ن ّ ف َ ر ي ض َ ة َ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ ق َ د ْ ر ُ ه ُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ق َ د ْ ر ُ ه ُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا ت َ ن س َ و ُ ا ا ل ف َ ض ْ ل َ ب َ ي ن َ ك ُ م ْ إ ِ ن اللَّهَ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ ب َ ص ي ر حَافِظُوا ع ل ى ا ل ص َّ ل َ و ا ت ِ وَالصَّلَاةِ ا ل و ُ س ط َ ى و ق ُ و م ُ و ا لِلَّهِ ق ا ن ت ِ ي ن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 و ا ل َّ ذ ي ن َ يَتَوَفَّوْنَ م ِ ن ك ُ م و َ ي ذ َ ر ُ و ن َ أ َ ز ْ و ا ج ً ا و َ ص ي َ ة ً ل أ َ ز ْ و ا ج ِ ه ِ م مَّتَاعًا إِلَى ا ل ح َ و ْ ل ِ غَيْرَ إ خ ْ ر ا ج فَإِنْ خ َ ر َ ج ن َ ف َ ل ا ج ُ ن ا ح َ ع َ ل َ ي ك ُ م فِيمَا فَعَلْنَ فِي أ َ ن ف ُ س ِ ه ن مِن م ع ْ ر ُ و ف واللهَّهُ عزيزٌ حَكيم وَلِمُطََّقاتِ مَتَع بِالمَعْرُ فِي حَقًّا على المَُّقين كَذَلِكَ ي ُ ب َ ي ن ا ل ل ه ل ك م م ي ا ت ه ل ع َ ك م ت ع ط ل و ن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 و َ ق ا ت ِ ل ُ و ا فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ و َ ا ع ل َ م ُ و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه س َ م ي ع ٌ ع َ ل ِ ي م مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ ا ل ل َّ ه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أ َ ض ْ ع ا ف ً ا ك َ ث ِ ي ر َ ة وَاللَّهُ ي َ ق ْ ب ض ُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ ت ُ ر ْ ج َ ع ُ و ن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 ق ا ل و ا وَمَا لَنَا أَلَّا ن ُ ق ا ت ِ ل َ فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ وَقَدْ أ ُ خ ْ ر ِ ج ن َ ا م ِ ن د ِ ي َ ا ر ن َ ا و َ أ َ ب ْ ن َ ا ئ ن َ ا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا ق َ ل ي ل ً ا م ِ ن ه ُ م وَاللَّهُ ع َ ل ِ ي م ب ِ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 وقال لهم نبيؤهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ف َ ل َ ي س َ م ِ ن ّ ي وَمَن لَّمْ ي َ ط ْ ع م ه ُ ف َ إ ِ ن ه ُ م ِ ن ي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ب ِ ي َ د ِ ه ف َ ش َ ر ب ُ و ا مِنْهُ إِلَّا ق َ ل ي ل ً ا م ِ ن ه ُ م فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ و َ ا ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا ط ا ق َ ة َ ل َ ن ا ا ل ي َ و ْ م َ ب ِ ج ا ل ُ و ت َ و ج ُ ن ُ و د ِ ه قاللَ الذيَّذينَ يَظُّونَ أَنهُم مُلَاقُ اللهَِّ كَِّم فِيأَةٍ قَليِيلَةٍ غَلََت فِيأَتَ كَثَةً ب ِ ذ ن الل و َ ل َ ه م ع ا ل ص ا ب ر ي ن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 تِلْكَ آ ي ا ت ا ل ل َّ ن َ ت ْ ل و ه َ ا ع َ ل َ ي ك َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ا ل ْ م ُ ر س َ ل ِ ي ن َ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن, من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ ب َ ع ْ ض َ ه ُ م د َ ج ا ت وَآتَيْنَا ع ي س َ ى ابْنَ م َ ر ي َ م َ ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ِ و َ أ َ ي َّ د ن َ ا ه ُ ب ِ ر و ح ِ ا ل ق ُ د ُ س وَلَوْ ش ا ء اللَّهُ م َ قَتَلَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن بَعْدِهِم م ِ ن بَعْدِ مَا ج َ ا ء َ ت ْ ه ُ م ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ُ و َ ل َ ك ن اخْتَلَفُوا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 ق ب ل أَن ي أ ت ي يَوْمٌ ل ا ب َ ي ع ٌ فِيهِ و َ ل ا خ ِ ل ّ ة ٌ و َ ل ا ش َ ف ا ع َ ة و َ ا ل ك َ ا ف ِ ر و ن َ هُمْ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ُ و ن ا ل ل َّ ه ل ا إ ِ ل َ ه إ ِ ل ا ه ُ و ا ل ح َ ي ُ ا ل ق َ ي و م ل ا ت َ أ خ ُ ذ ُ ه ُ سِنَةٌ و َ ل ا ن َ و م ٌ ل ّ ه ُ مَا ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ و َ م ا ف ي ا ل أ َ ر ض مَن ذَا ا ل َّ ذ ي يَشْفَعُ ع ن د َ ه ُ إِلَّا ب ِ إ ِ ذ ْ ن ِ ه ي َ ع ل َ م ُ مَا بَيْنَ أ َ ي د ي ه ِ م وَمَا خ َ ل ْ ف َ ه ُ م وَلَا ي ُ ح ي ط ُ و ن َ ب ِ ش َ ي ء ٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا ش َ ا ء و َ س ِ ع ك ُ ر ْ س ي ه ُ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض َ وَلَا يَؤُودُهُ ح ِ ف ظ ُ ه ُ م َ ا وَهُوَ ا ل ع َ ل ي ُ ا ل ع ظ ي م ل ا إ ك ْ ر َ ا ه َ فِي ا ل د ّ ي ن قَد تَبَيَّنَ ا ل ر ّ ش ْ د ُ مِنَ ا ل غ َ ي ّ فَمَن يَكْفُرْ ب ِ ا ل ط َّ ا غ و ت ِ و َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن ب ا ل ل ه ِ ف َ ق َ د ا س ْ ت َ م س َ ك َ ب ِ ا ل ْ ع ُ ر و َ ة ِ الْوُثْقَى ل َ ن فِصَامَ ل َ ه ا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 أ و ل َ ئ ِ ك َ أ َ ص ْ ح, أ, ح ا ب ُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ا ل ذ ي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ ا ل م ُ ل ْ ك َ إِذْ قَالَ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م اذ قَالَ ب ر ا ه ي م رَبّي ا ل ذ ي ي ُ ح ي ي و َ ي م ي ت ُ ق َ ا ل أ َ ن ا أ ُ ح ي ي و َ أ م ي ت قَالَ ب ر ا ه ي م ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي َ أ ت ِ ي ب ِ ا ل ش َّ م س ِ مِنَ ا ل م َ ش ْ ر ِ ق ِ ف َ أ ت ِ بِهَا مِنَ ا ل م َ غ ْ ر ب ِ فَبُهِتَ ا ل ذ ي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن أ َ و كَالَّذِي مَرَّ ع َ ل ى قَرْيَةٍ وَهِيَ خ َ ا و ي َ ة ٌ ع َ ل ى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا ي ُ ح ي ي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ث ُ م ّ ب َ ع ث َ ه ُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَا أ َ و ب َ ع ض ي َ و م وَلَبِلَ ب ِ ث َ م ِ ئ َ ة ِ عَامٍ ف َ ا ن ظ ُ ر إِلَى طَعَامِكَ و َ ش َ ر ا ب ِ ك َ لَمْ ي َ ت َ س َ ن َّ ه و َ ا ن ظ ُ ر إ ل َ ى حِمَارِكَ و َ ل ِ ن َ ج ْ ع َ ل ك َ آيَةً ل ل ن َّ ا س و َ ا ن ظ ُ ر إ ل َ ى ا ل ع ِ ظ ا م ِ ك َ ي ف َ ن ُ ن ش ِ ر ُ ه َ ا ثُمَّ نَكْسُوهَا ل َ ح م ً ا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أ َ ع ل َ م ُ أ ن اللَّهَ ع ل ى كُلِّ ش َ ي ْ ء ق َ د ي ر وَإِذْ قَالَ إ ب ْ ر ب ا ه ِ ي م ُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ت ُ ح ي ي ا ل م َ و ت َ ى قَالَ أ َ و ل َ م ت ُ ؤ م ِ ن قَالَ ب َ ل ى و َ ل َ ك ِ ن ل ي َ ط ْ م َ ئ ِ ن ّ ق َ ل ب ي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً م ِ ن َ الطَّيْرِ ف َ ص ُ ر ْ ه ُ ن َ إ ل َ ي ْ ك َ ث ُ م َ ج َ ع َ ل ع َ ل ى كُلِّ ج َ ب َ ل م ِ ن ه ُ ن َّ جُزْءًا ث ُ م َ د َ ع ُ ه ُ ن ّ ي َ أ ت ِ ي ن َ ك َ سَعْيًا و َ ا ع ل َ م ْ أ ن ا ل ل َّ ه عَزِيزٌ ح َ ك ِ ي م م ث َ ل ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ن ف ِ ق ُ و ن َ أ َ م و ا ل َ ه ُ م ف ي س َ ب ي ل ِ ا ل ل َ ه ِ ك َ م َ ث َ ل حَبَّةٍ أ َ ن ب َ ت َ ت س َ ب ع س َ ن ا ب ِ ل َ فِي ك ل ِّ س ُ ن ب ُ ل َ ة مِائَةُ ح َ ب ة و ا ل ل َّ ه ُ ي ُ ض ا ع ِ ف ل ِ م َ ن ي ش َ ا ء و ا ل ل ه و ا س ِ ع ع َ ل ي م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 ق َ و ْ ل م َ ع ر ُ و ف ِ و َ م غ ْ ف ِ ر َ ة ٌ خ َ ي ْ ر م ِ ن صَدَقَةٍ ي َ ت ْ ب َ ع ه ا أَذَى وَاللَّهُ غ َ ن ي ح َ ل ي م يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن ُ و ا لَا ت ُ ب ط ِ ل و ا ص َ د َ ق ا ت ِ ك ُ م ْ ب ِ ا ل ْ م َ ن ّ و َ ا ل ْ أ َ ذ ا ك َ ا ل َّ ذ ي ُ ن ْ ف ِ ق ُ مَالَهُ ر ِ ا ء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ ب ا ل ل َ ه ِ و َ ا ل ْ ي َ و م ِ ا ل ْ آ خ ِ ر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ص َ ف ْ و ا ن ٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا ي َ ق ْ د ِ ر و ن َ ع ل ى ش َ ي ْ ء م م َّ ا كَسَبُوا و ا ل ل َّ ه ُ لا يَهْدِي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ك ا ف ِ ر ي ن و َ م ث َ ل ُ ا ل َّ ذ ي ن َ يُنفِقُونَ أ َ م و َ ا ل َ ه ُ م ْ ابْتِغَاءَ م َ ر ض ا ت ِ اللَّهِ و َ ت َ ث ب ي ت ً ا م ِ ن أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ كَمَثَلِ ج َ ن َّ ة كَمَثَلِ ج ََّ ة ٍ بِرَبْوَةٍ أ ص َ ا ب َ ه َ ا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ض ِ ع ْ ف َ ي ن ِ ف إ ِ ن لَمْ ي ُ ص ِ ب ه َ ا وَابِلٌ فَطَلّ واللَّهُ ب م ا ت ع م ل و ن َ بَص أ ي و د ُ ح د ك ُ م ْ ت ك و ن لَ ج َ ة م ن ن خ ي ل و َ ع ن ا ب ت ج ر ي م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر لَ ف ي ه ا م ن ك ل ا ل ث م ر ا ت ل ه ف ي ه ا م ن ك ل ا ل ث م ر ا ت و َ أ ص ا ب ه ا ل ك ب ر و ل ه ذ ر ي َ ة ض ع ف َ ف َ ص ا ب ه َ ا ع ص ا ر ف َ أ ص ا ب ه َ ا إ ع ص ا ر ف ي ه ن ا ر ف ا ح ت ر ق ت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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا ي َ ذ َ ك َ ر إ ِ ل َ ا أُولُو ا ل ْ أ َ ل ْ ب َ ا ب وَمَا أَنفَقْتُم مِّن ن ف َ ق َ ة ٍ أ َ و نَذَرْتُم مِّن ن َّ ذ ْ ر ف َ إ ِ ن اللَّهَ ي َ ع ل َ م ُ وَمَا ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ م ِ ن أ َ ن ص َ ا ر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 ل َ ي س َ ع َ ل َ ي ك َ ه ُ د ا ه ُ م و َ ل َ ك ِ ن ّ ا ل ل َّ ه يَهْدِي مَن ي َ ش َ ا ء وَمَا تُنْفِقُوا م ِ ن خ َ ي ر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ و ج ْ ه ِ ا ل ل َّ ه وَمَا ت ُ ن ف ِ ق ُ و ا م ِ ن خ َ ي ْ ر ي و َ ف َّ إ ل َ ي ك ُ م و َ أ َ ن ت ُ م ل ا ت ُ ظ ل َ م ُ و ن ل ِ ل ف ُ ق َ ر َ ا ء ِ ا ل ّ ذ ي ن َ أ ُ ح ص ِ ر ُ و ا فِي س َ ب ي ل ا ل ل ه ِ ل ا ي َ س ْ ت ط ي ع و ن َ ض َ ر ب ً ا فِي ا ل أ َ ر ْ ض ي َ ح س ب ُ ه ُ م ُ ا ل ج ا ه ِ ل ُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ا ل ت َّ ع ف ّ ف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ي تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 الذين يأكلون ا ل ر ب ا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى ف م َ ن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ م ِ ن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ و َ أ َ م ْ ر ه ُ إ ل َ ى ا ل ل َّ ه وَمَن عَادَ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ أ َ ص ْ ح َ ا ب النَّارِ هُمْ فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن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 ل َ ه م ْ أ َ ج ر ُ ه ُ م ْ عِندَ ر َ ب ِّ ه ِ م وَلَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م و َ ل ا ه ُ م ي َ ح ز َ ن ُ و ن ي ا أَيُّهَا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا اتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ ذ َ ر و ا مَا بَقِيَ مِنَ ا ل ر ّ ب َ ا إِن كُنتُم م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن فَإِلَّم تَفعَلوا فَأَذَنوا بِحَررب مِنَ اللهَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنتُبَةُم فَلَكُم رؤوسُ أَموَالِكُم لا تَظلمونَ وَلَا تُظلمُون وَإِن كَانَذُ عُصرَةٍ فَنَظِرَةٌ إى مَسُرَح وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ ل ّ ك ُ م ْ إ ن كُنتُم ت َ ع ل َ م ُ و ن وَاتَّقُوا يَوْمًا ت ُ ر ج َ ع و ن َ فِيهِ إ ل َ ى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ م ا ك َ س َ ب َ ت و َ ه ُ م ل ا ي ُ ظ ْ ل َ م ُ و ن يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إ ذ َ ا ت َ د ا ي َ ن ت ُ م ب ِ د َ ي ن ٍ إ ل ى ٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ف َ ك ْ ت ُ ب ُ و ه ُ و ل ي َ ك ْ ت ُ ب ب َ ي ْ ن َ ك ُ م كَاتِبٌ ب ِ ا ل ع َ د ْ ل وَلَا ي َ أ ب َ ك ا ت ِ ب ٌ أ َ ن ي َ ك ت ُ ب َ كَمَا عَلَّمَهُ ا ل ل َّ ه ف َ ل ي َ ك ْ ت ب ْ و َ ل ي ُ م ل ِ ل ِ ا ل ّ ذ ي عَلَيْهِ ا ل ح َ ق ُّ و َ ل ي ت َّ ق ِ ا ل ل ه رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ م ِ ن ْ ه ش َ ي ْ ئ ا ف َ إ ِ ن ك ا ن َ ا ل َّ ذ ي عَلَيْهِ ا ل ح َ ق ّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا ي َ س ْ ت َ ط ي ع ُ أ َ ن ي ُ م ِ ل ّ ه ُ ف َ ل ْ ي ُ م ل ِ ل و ل ي ُ ه ُ ب ِ ا ل ع َ د ل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنْ م ي َ ك ُ و ن َ ر َ ج ُ ل َ ي ْ فَرَجُلٌ و َ م ْ ر َ أ ت َ ا ن َّ ن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ي ت َ ض ِ ل َّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى الشهداء وذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون ت ج ا ر ة حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا إ ذ ا تبايعتم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 وَإِن كُنتُم ع ل ى سَفَرٍ و َ ل َ م ت َ ج د و ا ك ا ت ِ ب ً ا فَرَهَانٌ م َّ ق ْ ب ُ و ض َ ة ف َ إ ِ ن أَمِنَ ب َ ع ْ ض ُ ك ُ م بَعْضًا ف َ ل ْ ي ُ ؤ د ِّ ٱلَّذِى ٱ ْ ت ُ م ِ ن َ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ل ل ّ ه رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱ ل ش َّ ه َ ا د ة َ و َ م َ ن ي َ ك ت ُ م ه َ ا ف َ إ ِ ن ه ُ آفِمٌ ق َ ل ْ ب ُ ه و ا ل ل َّ ه ُ بِمَا ت َ ع م َ ل و ن َ ع َ ل ي م ل ِ ل ه ِ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل ْ أ ر ض ِ و َ إ ِ ن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ي ُ ح َ ا س ِ ب ك ُ م ْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ ل ِ م َ ن يَشَاءُ وَيُعَذِّمْ م َ ن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ ب ِ م ا أُنزِلَ إ ل َ ي ْ ه ِ مِن رَّبِّهِ و َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ كُلٌّ آمَنَ ب ِ ا ل ل َ ه ِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ل ا نُفَرِّقُ بَيْنَ أ ح َ د ٍ مِّن ر ّ س ُ ل ِ ه و َ ق ا ل و ا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غ ُ ف ْ ر َ ا ن ك َ ر َ ب ّ ن َ ا و َ إ ِ ل َ ي ك َ ا ل م َ ص ي ر ل ا ي ُ ك ل ّ ف ُ ا ل ل َّ ه نَفْسًا إِلَّا و ُ س ْ ع ه َ ا لَهَا مَا ك َ س َ ب َ ت و َ ع َ ل َ ي ه َ ا مَا ا ك ت َ س َ ب َ ت ر َ ب ن َ ا ل ا ت ُ ؤ خ ِ ذ ْ ن َ ا إِن ن ّ س ي ن ا أَوْ أ َ خ ْ ط َ أ ْ ن ا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 ʻ أ َ ن ت م و ل َ ا ن َ ا ف َ ا ن ص ر ْ ن َ ا ع ل َ ى ٰ ٰۖلٰ ۖ ل م ٰۖ ۰ ۰ ۪ ر ي ن